بسم الله الرحمن الرحيم حامد عيسى قاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من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 119. فم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير 117. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب 118. فاطر السماوات والأرض جعل لكم 117. ومن أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 111. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى 112. أن الدين ولا تتفرقوا فيه 119. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 111. وما تفرقوا إلا من 119. بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وله لا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم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 فَاعْدِيمًا له لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ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 119. وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم 119. فرى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم 110. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات 111. لهم ما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 119. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب 110. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا 111. الله غفور شكور 111. أم يقولون افترى على الله كذبا 112. فإن يشأ الله يختم على قلبك 113. الله الباطل ويحق الحق بكلماته 111. إنه عليم بذات الصدور 112. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون 115. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد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 ولا نصيب، ومن آياته الجوارف في البحر كالأعلام، يش يسكن الريح فيضل رواكد على ظهره، إن 119. وأن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 110. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِنْ مَحِيصٍ فَمَا أُوتِيَتُم مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون وجزاء وسَيئةٍ سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين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 أوليا ينصرونهم من دون الله، وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ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 114. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا 115. إن عليك إلا البلاغ 116. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها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 إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا